وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة سورة عظيمة ذكر الله جل وعلا فيها من نعمه التي أنعم بها على عباده الشيء الكثير سماها آلاء والآلة هي النعم <تصفيق> فتحها باسم من أسمائه متضمن لما ذكر فيها من النعم الرحمن والرحمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن للرحمة وهي صفة من صفاته عز وجل ثم بدأ بأعظم النعم بدأ بذكر أعظم النعم وهو تعليمه القرآن الرحمن علم القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى انزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم علمه رسوله ورسوله علمه لأمته وأمته تناقلته جيلا بعد جيل، يتعلمون هذا القرآن قد يسر الله سبحانه وتعالى تعلم القرآن فصار يتعلمه الكبير والصغير والعربي والعجمي والذكر والأنثى ولا يجدون مشقة في تعلمه وحفظه علم القرآن فالقرآن كلام الله جل وعلا علمه لعباده ويسره لهم وهذا من أكبر نعمه سبحانه وتعالى لأن القرآن لأن القرآن العظيم فيه آيات وعبر وفيه نعم عظيمة وفيه علوم علوم جليلة من كل ما يحتاجه البشر علم القرآن علم ألفاظه وعلم معانيه فهذا منة من الله سبحانه وتعالى على عباده فأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هو هذا القرآن الذي بين عيديهم يهتدون بهجه ويسيرون على توجيهاته يبشرهم وينذرهم يفقههم في دين الله فهو الكتاب العظيم الذي ما نزل أعظم منه في الكتب الإلهية خلق الإنسان الإنسان المراد به بن آدم جنس الإنسان خلق الإنسان أي جنس الإنسان وهم آدم وذريته خلق الإنسان علمه البيان علم هذا الانسان البيان من بين سائر المخلوقات فمنحه الله سبحانه وتعالى النطق منحه النطق الذي يبين به مراده وعالله مطلوبه ميز بذلك الإنسان عن سائر المخلوقات. علمه البيان بلغات مختلفة: اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة السريانية واللاتينية، ولغات كثيرة لا. علمها الا الله سبحانه وتعالى كل هذا داخل في البيان الذي علمه الله لهذا الانسان وكل انسان يفصح عن مراده باللغه التي ينطق بها ويتخاطب بها مع مع غيره علمه البيان هذا من نعم الله التي أنعم بها على عباده هذا اللسان وهذا النطر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هديناه النجدين هذا من نعم الله على هذا الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان من نعم الله جل وعلا هذه الكواكب نيرات في السماء منها ما هو سيار ومنها ما هو ثابت واعظمها النيران الشمس والقمر والذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ونص على الشمس والقمر لما فيهما من عظم المنافع من بين سائر الكواكب الشمس سراج يضيء الكون والقمر نور يضيء الكون أيضا بهذا النور وفي ضوء الشمس والقمر مصالح للنباتات ومصالح العباد وبهما يعرف الليل والنهار ولو لم يكن هناك شمس ولا قمر لما عرف الناس الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مخصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناهم تفصيلا الشمس والقمر بحسبان اي يعرف بهما حساب السنه الشهور والسنين وبذلك تنظم وصالح العباد ومواقيتهم من سير الشمس ومن سير القمر السنه الشمسيه والسنه القمريه جعل في السماء بروجا تنزلها الشمس برجا بعد برج 12 برج تستكملها الشمس في استكمال السنة والقمر منازل كل ليلة ينزل في منزلة 28 وليلة 29 و30 يستسر القمر يسمى ليالي الاستسرار ثم يهل هذه منازل القمر قدرناه منازل كل ليلة في منزله فالشمس يقطع فالقمر يقطع في شهر ما تقطعه الشمس في سنة هذه المنازل <تصفيق> الشمس والقمر بالحساب هذا هو المشهور في تفسير الآية إن الله جعل الشمس والقمر ليعرف الناس يعني لمصالح عظيمه منها معرفة الحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب ولا يختلف ولا لا يختلف الحساب حساب دقيق لا يختلف ولا يتغير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كلهم في فلك يسبحون آيات من آيات الله سبحانه وتعالى فهذا معنى قوله جل وعلا الشمس والقمر بخسنان ثم هذا الحسبان لا يتغير ولا يختلف ولا يختل ابدا مقدر ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى والنجم والشجر يستدان النجم والشجر لما ذكر آية الشمس والقمر ذكر آية النبات والنبات على قسمين نبات صغير يغطي الأرض وهو النجم الذي ليس له ساق والشجر ما له ساق ذلك لمصالح العباد وقيل المراد بالنجم الكوكب كواكب تسجد لله وهو سجود سجود حقيقي وسجود كل شيء بحسبه سجود حقيقي وليس كما يقول بعض البلاغيين إنه, أنه مجاز أو سجود معنى لا سجود حقيقي لكنه يختلف اختلاف المخلوقات لأن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب فالنباتات تسجد لله كبيرها وصغيرها سجودا يليق بها النجوم تسجد لله سجودا يليق بها وكل شيء يسجد لله جل وعلا كما ان الإنسان يسجد لله جل وجل سجود عباده يسجد لله سجود عباده ومن الناس من لا يسجد لله ويتكبر إذا قيل لهم كعو لا يركعون ولهذا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر فلم يستثني في الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب لم يستثني كلها تسجد لله عز وجل منقادة إلا هذا الإنسان فإن منه من يسجد طاعة لله وتعبد لله ومنه من لا يسجد وهم كثير من الناس كثير حق عليه العذاب الشمس والقمر يستدان والنجم والشجر يستدان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يستدان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ثم قال والسماء رفعها هذا من نعم الله خلق السماوات والارض الارض فراش ومهاد للانسان والسماء سقف سقف محفوظ والسماء رفعها رفعها بقدرته سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول هو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه والسماء رفع وهذا الرفع رفع كثير ما بين, ما بين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة عام كما في الحديث ولهذا قال رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان العدل وضع الميزان اي امر بالعدل فهو الميزان العدل في المكاييل والموازين واعطاء الناس حقوقهم من غير بخس للمكاييل والموازين والعدل في القول واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قرب والعدل في الحكم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والعدل بين الزوجات فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والعدل بين الاولاد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم العدل مطلوب في كل شيء وضده الجور وضده الجور والظلم هذا حرام ومنهي عنه والعدل مامور به ومثاب عليه <تصفيق> ولهذا جاء في الحديث المقصطون على منابر من نور على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلسى يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولاهم الله عليه يوم القيامة يكرمهم الله ويكونون على منابر من نور وأيضا عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى تكرمة لهم جزاء على ما قاموا به من العدل فالواجب على الإنسان التزام العدل في جميع أموره وإذا قلتم فاعدلوه ولو كان ذا قرب، فلا تمنعك عداوة شخص على أن أن تقول فيه قولا سيئا أو تشهد عليه بكذب شهادة زور أو تخبر عنه بما, لا بما لم يحصل منه نتيجة لعداوتك له ولا تحف مع قريبك او مع صديقك بل يلزم العدل يقول قل العدل قل الحق ولو كان على نفسك ولو كان على نفسك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا يتنبه لهذا من يقعون في أعراض الناس ويغتابونهم خصوصاً ولاة, الأمور ولاة أمور المسلمين والعلماء لا يجوز أن تجور في حقهم بل تلزم العدل في كلامك فالميزان هو العدل في كل شيء ووضع الميزان ثم انظر قال لا تطعوا الميزان وقال ولا تخسر الميزان يعني لا يكون منك زيادة في الوزن زيادة في القول زيادة في الحكم وغلو وتطرف ولا يكون منك إخسار للميزان ونقص في حقوق الناس وللزم الوسط الا تطغوا في الميزان والطغيان هو الغلو والزياده عن الحق في كل شيء لا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا الميزان هذا الطرف الثاني وهو نقص الموازين في الكيل والوزن والكلام تبخس الناس حقوقهم في كلامك أو في معاملتك أو في حكمك أو في شهادتك لا تبخس الناس حقوقهم اد الذي عليك لهم وبين الحق سواء كان على صديقك ولا تظلم احدا وتبخس الحق ولو كان عدوا لك الزم العدل دائما وابدا واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان شوف طرفي نقيض تطغى تخسر خلك في الوسط دائما وابدا الله الذي انزل الكتاب الله الذي الكتاب بالحق والميزان لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط يعني العدل فالعدل الله أمر به سبحانه وتعالى في كل شيء واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها لما ذكر أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض جعلها على الماء بسطها على الماء ليعيش الناس عليها وثبتها ثبتها بالجبال الرواسي حتى لا تميد بأهلها وحتى يتمكنوا من العيش على ظهرها ويتمكنوا من استغلال خيراتها وضعها للأنام يعني للخلق مراد بالأنام الخلق وليس هذا خاصا بالإنسان بل كل المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض من إنسان وغيره من الحيوانات فالله جل وعلا مهد لها الأرض وبسطها وجعل فيها منافع العباد يزرعون ويأكلون وأودع فيها المعادن التي يستخرجونها وينتفعون بها. قدر فيها أقواتها. هذه الأرض من آيات الله ومن عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والأرض وضعها. للانام ثم ذكر ما تخرجه الأرض من الفواكه ومن النباتات فيها فاكهه فاكهه ما يتفكر به الانسان يتلذذ به من انواع الفواكه المختلفه للطعوم والروائح والالوان يترفهون بها ويتلذذون بها فواكه من الزيتون والرمان والاعناب وغير ذلك من اصناف الفواكه التي لا يعلمها الا الله عز وجل <تصفيق> فيها فاتها ثم ذكر النخل خص النخل بالذكر لعظم المنه بها النخل والنخل ذات الأكمام الطلع الأكمام الطلع المكموم بالغلاف الذي يتفتح عنه غلافه ثم يؤبر ثم يتنامى يتنامى إلى أن ينضج ويكون تمرا ويكون رطبا ثم يكون تمرا يتغذى به الناس ويتفكرون به والنخل ذات الاكمام قيل الاكمام المراد بها أغلفة طلعها وما تخرج من ثمرة من أكمامها حين تتفتح عنها، وقيل المراد بالأكمام الليف الذي تلتف به النخلة، ولكن المشهور القول الأول النخلة ذات الأكمام والحب. ذكر ثلاثة اصناف فواكه وتمر والحب سائر الحبوب التي يتغذى بها الناس البر والشعير والدخن والذره وغير ذلك من أنواع الحبوب التي يتغذى بها الناس ويستثمرونها من هذه الأرض. انظروا كيف أنها تربه واحدة وماء واحد والمخرجات تختلف هذا مما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات النخيل واعناب في وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزروع ونقيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض من في الاخرى في متجاوره بعضها بجنب بعض والشراب واحد ماء واحد ومع هذا تختلف من الذي نوعها وشكلها هو الله جل وعلا اخرج إلى الأرض وقت الربيع انظر إلى العشب. كم ترى من الأصناف المتجاورة والأشكال والألوان من الذي أوجدها ونوعها وغذاها هو الخالق سبحانه وتعالى فهذا من آياته سبحانه وتعالى والحب ذو العصف والريحان العصف والتبن الذي تاكله الدواب اذا يبس وديس وصار تبنا يسمى عصف يسمى تبن تتغذى به البهائم والريحان الورق الريحان الورق الاخضر وقيل الريحان الريحان الريحان المعروف الذي له رائحة ذكية ولكن المشهور أن المراد بالريحان الأوراق الخضراء والناس ينتفعون بهذا وهذا ذو العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لما عدد هذه النعم هل أحد ينكرها هل أحد يقول أن فلان هو اللي خلق هذا الشيء هو الذي أوجد هذا الشيء هل أحد يقول أن الأصنام والقبور والأضرحة والعموات هم اللي أوجدوا هذه الأشياء ما أحد يستطيع يقول هذا يعترفون بهذا فطرة فبأي آلاء أي نعم ربكما التثني أهل الإنس والجن الثقلين دليل قوله في الآية التي ستأتي يا معشر الجن والإنس فالتثنية للثقلين الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان هل أحد يكذب بهذه الأشياء لا أحد يستطيع أن يكذب بها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا تقرير لتوحيد الربوبيه الذي يعترفون به ومطالبة بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه كيف تعترفون أن الله هو خالق هذه الأشياء ثم تعبدون غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله جل وعلا هذا في تقرير التوحيد فبأي آلة أي نعمة من هذه النعم تكذبون بها لا يمكن أن يكذبون لا يمكن انهم يكذبون ولذلك لما سمعها الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر وقال للجن أحسن ردا منكم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر فبأي آلاء ربكما؟ تكذبان ثم ايضا واصل النعم واصل ذكر النعم الى اخر السورة وفي كل ذكر جمله من النعم يقول فباي الاء ربكما تكذبان تقرير تقرير عظيم بالبرهان على التوحيد وبطلان الشرك خلق الإنسان من صلصال كالفخار المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام فإن الله خلقه من طين من طين يابس له صلصلة وصوت من يبسه كالفخار فخار معروف فخار معروف عند عند الناس وهو الاجر المشوي بالنار الآجر المشوي بالنار خلق ادم من جنس هذا هذا الفخار طين لازب طين يابس خلق الله منه بشرا هو ادم عليه الصلاه والسلام خلقه بيده جل وعلا خلقه بيده اما بقيه الخلق فيقول له كن فيكون اما ادم فان الله جل وعلا خلقه بيده تكريما له خلق الانسان من صلصال عرفنا الصلصال أنه الطين اليابس الذي له صلصلة وصوت وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا أنه جعل من الطين بشرا لحما ودما وعروقا وأعصابا وعظاما و هذا من آيات الله جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار يعني قوي وخلق نسله من سلالة خلق نسله مما نسل آدم مما وهو المني مني الرجال ومني النساء أيضا ادم آدم مما أما آدم عليه السلام فهو من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والأفيدة قليلا ما تشكرون خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان يعني ابا الجان والجان هم ابليس وذريته سموا جانا لانهم مستترون من الاجتنان وهو الاستتار فهم من عالم الغيب لا نراهم قال تعالى انه يراكم هو وقبيله يعني الشيطان يراكم هو وقبيله يعني ذريته وجماعته من حيث لا ترونهم فهم عالم خفي ولذلك سموا بالجان والجن لكن أباهم, آدم أباهم ابليس مخلوق من مارج وهو اللهب من مارج وهو اللهب الخفيف من مارج من نار من اللهب ولذلك لما افتخر إبليس وقال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين كان هذا القياس باطلا لأن الطين خير من النار الطين ينبت النباتات التي سمعتم وينتج وهو بارد وفيه فوائد أما النار فهي محرقة لا تنتج شيئا لا تنتج شيئا محضة فكيف يقال إن النار انها أحسن من الطين؟ رد الله عليه جل وعلا وأفضل حجته وخلق الجان من مارج من نار ثم تناسل الجان مثل ما تناسل بني آدم عالمان وثقلان <تصفيق> وذكر الجان لأنهم مكلفون مثل بني آدم مكلفون مثل بني آدم ومامورون ومنهيون مثل بني ولهم عقول فهم مثل بني آدم منهم المسلم والكابر ومنهم المطيع والعاصي ومنهم الفاسق ومنهم الخير ومنهم الشرير مثل ما في بني آدم سوا وخلق الجانة من مارج أي لهب من نار ولذلك فيهم الخفة وفيهم الشيطان وفيهم لخلاف بني آدم ففيهم الطمانينة والهدوء والسكينة، فادم ذريته خير من الجن من حيث الجنس من حيث الجنس، وأما من حيث الأفراد فقد يكون في الجن من هو خير من من الإنس، صالح الجن خير من فاسدي الإنس بلا شك هذا، لكن من حيث الجنس. فبنو ادم آدم خير من الجن وخلق الجن من مارج منا ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان هل ينكر الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل هل ينكر الجن أنه مخلوقون لله عز وجل هل أحد يدعي أنه أنه وجد من غير موجد أو, أو من غير خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يقرر سبحانه وتعالى نعمه وآياته وبراهينه ثم يتحدى يتحدى الجن والإنس فيقول أبي اي لا ربكما يكذبان لا احد يكذب بهذا توحيد الربوبيه لا احد يجحده فهذه ايات عظيمه من سوره كريمه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الايات والله الموفق والهادي الى سواء السبيل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسلا عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل قوله تعالى واقيم الوزن بالقسط مشابه في التفسير مع قوله تعالى ويل للمطففين وهل تفسير المطففين الذين ينقصون الناس حقوقهم عامة أم في الموازين فقط؟ قلنا لكم إن الكيل والوزن من جملة. من جمله الميزان من جمله الامور التي يجب العدل فيها فالتطفيف في الميزان هو في الكيل والوزن هو من من, من التخسير ولا تخسر الميزان داخل في قوله تعالى ولا تخسر الميزان وتوعد الله عليه بقوله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وذكر الله عن قوم شعيب انهم ينقصون المكاييل والموازين ويبخسون الناس أشياءهم ويا قوم اوفوا المكيال والميزان يعمرهم عليه السلام بذلك فبخس المكاييل والموازين كبيره من كبائر الذنوب هو عمل أمة أهلكها الله ومن قوم شعيب وهو من من إخسار الميزان ومن التضييف نعم أحسن الله إليكم سماحث الوالد يقول السائل ما صحة قول بعضهم إن القمر جرم مظلم استمد الضوء من الشمس نعم القمر يستمد نوره من الشمس ولذلك إذا, إذا تقابل صارت الأرض بينهما انكسف القمر لأن الأرض تحجب نور الشمس عنه وينكسف هذا شيء معروف نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أنا حفظت القرآن ولم أكمله ولكني كلما حفظت ضاع ما قبله من القرآن فكيف أحافظ عليه حفظا وإثقانا عليك بالاستعانه بالله والاكثار من من تلاوه القران وترديد حفظك حتى يثبت عليك بالاكثار من ترديد حفظك حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وقال تعاهدوا هذا القران فله اشد تفلتا من الابل في عقلها عليك ان تتعاهد حفظك حتى يثبت تستعين بالله عز وجل نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما مكانة تعلم تفسير القرآن في طلب العلم وهل يقدم طالب العلم التفسير على غيره طالب العلم لا يقتصر على فن واحد لأن الفنون مترابقة ويساعد بعضها على بعض فيجعل له درسا في التفسير ودرسا في الحديث ودرسا في الفقه ودرسا في النحو درسا في اللغة درسا في الأصول درس في الفرائض والمواريث، ترابطة بعضها ببعض لا تقتصر على فن واحد ولذلك تجدون المقررات في المعاهد والكليات والمدارس منوعة لأنها يخدم بعضها بعضاً ويساعد بعضها على بعض نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ورد في الحديث أن الجن كانوا يقولون عند قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أنهم قالوا عند كل سؤال ولا بشيء من آلائك ربنا ربنا نكذب يقول هل يشرع الإمام المسجد وهو يقرأ سورة الرحمن أن يقف ويقولها هو المأمومون لا لم يرد هذا لكن خارج الصلاة لا بس ما يقوله في الصلاة الصلاة لا يقال فيها إلا ما ثبت بدليل نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل بعض طلاب العلم يقولون ان التفسير ماده لا تحتاج الى التعلم وان القراءه في التفاسير ومطالعتها كافيه فما صحه هذا القول هذا غير صحيح هذا غير صحيح لا بد من قراءه التفسير على عالم من العلماء المتخصصين في التفسير حتى يوضحه ويبينه لأنه قد يأتي في بعض التفاسير و وأغلاط في العقيدة فلابد من قراءة التفسير على عالم من العلماء المتخصصين ولا تغني القراءة فقط نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للمجاز وجود في اللغة العربية ووجوده في القرآن؟ المجاز إنما قرره أناس متأخرون من الأعاج من الذين تعلموا العربية ولم تكن العربية سليقة عندهم فهم الذين جاءوا بالمجاز أما علماء العربية والعرب الأصليون فلم يقولوا بالمجاز لأنهم يعرفون اللغة العربية فليس فيها مجاز ليس في اللغة العربية مجاز كما يقولون يتكلفون مجاز مرسل مجاز استعارة وإلى غير ذلك من من الاصطلاحات التي أتعبتنا تعبا شديدا ولم نستفد منها نعم سلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وأل هذا يتعارض مع قوله تعالى نعم يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته نعم آدم له صورة والله جل وعلا له صورة الله جل وعلا له, جل وعلا له سمع وبصر وابن ادم له سمع وبصر الله يتكلم وابن ادم يتكلم وصفات الله تختلف عن صفات المخلوقين ومنها الصوره منها الصوره فلا شك ان ان هذا كسائر الصفات التي جعلها الله للبشر ونوعها موجود من صفاته سبحانه وتعالى ولا تعارض بين هذا وهالة نعم أحسى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها يقول هل من يقول بأن بعض وجوه التفسير لهذه الآية أن الله تعالى خلق السماوات بعمد لكن لا نرى هذه العمد هل هذا التفسير صحيح؟ وشدراه الله جل وعلا يقول غير عمد ترونها فهو شدراه في عمد يثبت هذا أي نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يستدل بعض العلماء بالميزان على صحة القياس وأنه من أدلة الشرع نعم نعم هذا قالوا أنه من أدلة في القياس لأن القياس هو الحاق فرعا لأصل بالحكم لعلة جامعة بينهما فهو نوع من الميزان نوع من الميزان نعم عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في تفسير الشوكاني رحمه الله وهل تنصحون طالب العلم بالقراءة فيه تفسير الشوكاني جيد من حيث تحليل الألفاظ واللغة لكنه رحمه الله ينقل أقوال المؤولين للصفات بدون أن يعقب عليها فمن هذه الناحية لا يعتمد عليه أما من ناحية تحليل الألفاظ والوجوه اللغوية فهو جيد أما من ناحية الصفات لا لأنه ينقل كلام المؤولين ولا يعترض عليه نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما تفسير قول الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم يفسرها ما قبلها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعني لا يتركون الاستغفار لا يتركون الاستغفار ويبقون على ذنوبهم بل كلما أذنبوا ذكروا الله واستغفروا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للطالب أن يضيف بعض الآيات على هامش التفسير التي يذكرها فضيلتكم حيث إن أول أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن لا لا يحدث شيئا في المصحفة ما اكتابه مهربات يتصرف فيه أما المصحف لا لا يعبد فيها ويكتب فيها وعلى هوامش نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى كلمة مكاء في آية الأنفال؟ وهل التصفير أو الصفير محرم؟ ما كان صلاتهم يعني المشركين عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء هو التصفيق والتصدية هي الصفير هذه طريقة عبادة المشركين عند الكعبة هل هؤلاء يكونون أولياء للمسجد الحرام؟ لا هذا ذكر الله من باب الرد عليهم وما كانوا أولياءه وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه فهذا من باب الرد عليهم وأنهم ليسوا أولياء للمسجد الحرام وإنما أولياؤه المتقون الذين يصلون الصلاة الشرعية فالصفير هو والتصفيق أيضا وإنما يباح التصفيق للنساء عند الحاجة أما الرجال فلا يصفقون لأن هذا أول شيء من خصائص النساء وثانيا أنه تشبه بالمشركين نعم صلى الله عليهم سماحت الوالد يقول السائل إذا قرأت قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول العلم قائما بالقسم وكنت في الصلاة نعم إذا يقول صلّى الله عليهم إذا قرأت قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول العلم قائما بالقسم وكنت في الصلاة أو استمعت إلى الآية فهل يجوز لي أن أقول وأنا على ذلك من الشاهدين لا صلاة لا تقول فيها إلا ما ثبت بالدليل أما خارج الصلاة فلا مانع لكن لا تلتخذ هذا دائما وابدا إذا قلت هو بعض الأحيان لا بس. نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تدل العلماء بهذه الآية على الإجماع فهل يستدل بها أيضا على وجوب اتباع منهج السلف الصالح؟ ما في شك فيها دليل لاتباع المؤمنين وفيها دليل على الإجماع نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الزبور والزبر؟ ومن المقصود بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين؟ الزبور مفرد وهو الكتاب والزبور جمع جمع زبور الزبور جمع زبور ويطلق الزبور على الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام واتينا داود زبورا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف يكون العدل بين الأولاد وهل إذا كافأت أحد الأولاد لطاعته لي ولم أعطي بقية إخوانه يكون هذا من الجور إينا. لا تعطي بعضهم وتترك البعض الآخر ولو كان بعضهم قد أحسن إليه هذا بر هذا برد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى فيلزمك العدل بين الأولاد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي خص بعض أولاده قال أيا سرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذا يعني لا تعطيه دونه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يقول لماذا عبر الله تعالى الخلق بالإنزال الله أعلم أنزل أنزل يعني الأزواج الثمانية المذكورة بقوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر الآيات ومن الأبل اثنين ومن البقر اثنين هذه ثمانية أزواج أنزلها والله عالم من أصلاب الفحول في في أرحام الإناث نعم. أحسن الله ليكم الوالد يقول السائل أنا أتكاسل عن حفظ القرآن الكريم. نعم. يقول أحسن الله ليكم إنني أتكاسل عن حفظ القرآن الكريم فما نصيحتكم لي؟ والله وش نسوي بيك؟ قلت كاسل وش نسوي؟ الكسل وتوكل على الله وحفظ القرآن. نعم. أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل كيف يحقق المعلم العدل بين الطلاب؟ وهل من كلمة توجيهية للمعلمين الذين لا يعدلون بين طلابهم العدل بين الطلاب هي الدرجات الدرجات يعطيهم ما يستحقون على الجواب ولا ينقص احدا منهم عن ما يستحقه ولا يجد الآخر عن ما يستحقه فيعطيهم على قدر إجاباتهم هذا هو العدل نعم. أحسن الله ليكم الوالد يقول السائل ذكرتم أن العدل أيضاً من العدل إنه يفهمهم جميع ما يخص بعضهم بالتفهم والعناية ويترك الآخرين يتساهل معهم أو يعرض عنهم. نعم. الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكرتم أن العدل واجب بين الأولاد ولكن والدي يميل لأحد إخواني. لأنه هو الذي يسكن عنده ويقوم على خدمته لكبر سنه وربما خصه ببعض الهدايا البسيطة فهل فعله جائز؟ هذا غير جائز هذا لا يجوز ان يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين وأما أنه الذي يقوم هذا... هذا واجب عليه وهذا برد وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فلا يفسد أجره وثوابه هذه النحلة والخاصية نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الأب يمنع ابنه من حضور الدروس العلمية وصحبة الصالحين خوفا عليه فهل يلزم الإبن طاعته عليه أنه يقنع والده ويبين له الصحبة الذين يمشي معهم و... والحلقات التي يجلس فيها يبين لوالده انا أخشى أن والده يخاف عليه منه. واليوم تعرفون الفتن وتعرفون الذين يتلقفون الشباب ويلقنونهم الأفكار السيئه وقد حصل كثير من هذا فالوالد ما هو ملوم في كونه يحافظ على ولده يتأكد من صحبته يتأكد من طلبه للعلم على أهل العلم أخاف أنه يطلب العلم بالاستراحات وبالرحلات وبالخلوات فيحصل الكارثة والمؤمن لا يلتغ من جحر مرتين علينا اننا علينا أننا نحرص على أولادنا ونتأكد من مرافقيهم ونتأكد من دروسهم التي يتلقونها على من؟ نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل خلق عيسى عليه السلام نعم يقول أحسن الله إليكم هل خلق عيسى عليه السلام كخلق آدم عليه السلام في طريقة الخلق لا آدم خلق من تراب بلا أم ولا أب وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب لكن هو مثله في أن الله قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يعني خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون ولذلك يقال عيسى كلمة الله لأنه وجد بالكلمة من غير أب وجد بالكلمة وهي قوله تعالى كن من غير أب نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك مدرس تربية إسلامية يتكلموا في حق بعض الدعاة والعلماء بتصنيفهم ولمزهم ببعض الصفات هذا الذي قلنا لكم أن هذا مخالف للميزان الذي أنزله الله فالمسلم يكون على ميزان ما يميل مع أحد ويجحف في حق أحد عليه أن يقول العدل نعم عسى الله إليكم الوالد يقول السائل أعرف بعض الأشخاص الذين كانوا مقصرين في طاعة الله تعالى، وخرجوا مع جماعة التبليغ ونفع الله بهم، حتى التزم هذا الشخص وقام بطلب العلم. فهل من العدل القذف في هذه الجماعة؟ نعم، الجماعة صوفية، أصلها صوفية من الباكستان، بل فيهم قبورية لأنهم من من الديوبند. والديوبندية أكثرهم قبورية فهي جماعة غير مامونه ولا تصحبوهم وعليكم بأهل التوحيد جماعة أهل التوحيد في هذه البلاد المباركة ولله الحمد ولا تتطلعوا للجماعات التي تجي من هنا أو هناك والمناهج التي تفد علينا من هنا أو هناك نحن على منهج الكتاب والسنة ولله الحمد الواجب انهم هم يستفيدون منا ما هو بحنا نستفيد منهم نحن ما عندنا والله الحمد منهج خاطئ منهج التوحيد والعقيدة الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة والدعوة الصحيحة فالواجب أنهم هم يستفيدون منها ما هو بحنا نستفيد منهم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هل نعرب الرحمن بأنه صفة مجرورة نعم يقول احسن الله عليكم في قوله. الرحمن اسمه صفة الرحمن اسم الرحمة صفة الرحمة صفة والرحمن الرحيم هذا تبعيه لأن لفظ الجلاله لفظ الجلاله الحمد لله مضاف إليه ولا يقال انه مجرور ب... ب... لا... لكن يقال لكن يقال على العظمه على العظمه تادبا مع الله سبحانه وتعالى نعم عسى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل صحيح ما يقوله بعض الناس من ان الارض تدور حول الشمس والله يثبتون هذا ان القران على ان الارض ثابته وان الله ارساها بالجبال وجعل الأرض قرارا هذا اللي في القرآن إذا أنهم عندهم مخالفة للقرآن فعليهم يقيمون البراهين ولن يقيموا براهين تخالف القرآن أبدا نعم عسى الله إليكم الوالد يقول السائل أنا رجل أتيت إلى الرياض من دولة عربية ولقد من الله تعالى علي بإعفاء لحيتي ولكني إذا ذهبت إلى بلدي يأتيني ضرر بسبب إعفائي لحيتي او يأتي ضرر لأحد من أهل بيتي فهل لي أن أحلقها مع أنني أريد أن أتركها لا اصبر على دينك على السنة ولن يأتيك ضرر إن شاء الله إذا لم يحصل منك إخلال بالأمن أو أفكار سيئة فلن يضرك بإذن الله ولكن يثبت على دينك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسا الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر يقول ما وجه توجيه الخطاب للإنس دون الجن الله أعلم الجن تبع الخطاب يكون للإنس لكن يكون الجن تبعا لهم نعم أحسا الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل من كان مسافرا وصلى المغرب ثم دخلت جماعة فصلى معهم الإشاء وهم يصلون المغرب فصلت نتين وسلم فهل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ نعم أعيد السؤال يقول أحسن الله من كان مسافرا وصل المغرب ثم دخلت جماعة فصل معهم العشاء وهم يصلون المغرب فصلت نتين ثم سلم هل صلاته صحيحة أم عليه إعادتها؟ ليست صلاته صحيحة لأن المغرب غير مقصورة فهو يصلي خلف صلاة غير مقصورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فيكمل صلاته أربعاً نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ورد تسمية من بعض الفقهاء أنهم أطلقوا على سورة الرحمن بعرس القرآن فهل هذا له أصل؟ الله ما أدري ما أدري عليهم النومين كبتون هذا اسم؟ نعم. صلى عليكم سماحت الوالد يقول السائل أخذت من البنك دينا بالتورق ولما أردت أن آخذ دينا آخر قال نعطيك آخر لكن تسد منه باقي قيمة الأول كاملة وتأخذ الزائد من الثاني فهل هذا جائز؟ لا الشرط هذا لا يجوز. هذا يكون من قلب الدين على المعسك ولا يجوز هذا الشرط نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل خرجنا في سفر وأدركتنا صلاة الجمعة فصليناها ركعتين جمعا وقصرا مع العصر فهل صلاتنا صحيحة؟ <تصفيق> العصر ما هي صحيحة لأنها ما تجمع مع الجمعة فعليكم إعادة العصر نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل الكافر الذي اعتنق الإسلام حديثا كيف يكون تلقينه الشهادتين وما هي الصفة الصحيحة التي تقال له حيث كثيرا نسمع صيغا متعددة يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هكذا يقال نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل مدرسة للدين في المدرسة الابتدائية عملت مسابقة بين الطالبات وكان السؤال مدرسة يقول أحصل عليكم مدرسة للدين في المدرسة الابتدائية أجرت مسابقة بين الطالبات وكان السؤال هو أخرجوا لي آية في القرآن إذا قراتوها من أولها أو من آخرها بالعكس فدلوا على نفس المعنى بالعكس نعم اعوذ بالله ما يجوز ما يجوز نكس الآية تنكيس الآية ما يجوز هذا من العبث بالقرآن نعم فعليها ان تتوب الى الله ألا تعود لمثل هذا نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل متى يصن التسوك عند الصلاة هل هو قبل الإقامة أو في اثنائها في أثناء ايش أثناء الإقامة يعني كل سوى يسوك قبل الإقامة أو أثناء الإقامة أو بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام أمر واسع يا نعم. <تصفيق> صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل على القول بوجوب قراءة سورة الفاتحة فهل لو قرأها المصلي متفرقة في سكتات الإمام تجزئ على القول بوجوبها عن على الماموم نعم تجزئ إذا قراها متفرقة تبع لسكتات الإمام هذا طيب ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على الإمام وتزيد بهذه الطريقة نعم هذا نص عليها آل للعلم قالوا يقرأوها في ست تاتي إمامه نعم الحسنى عليكم سماحة الوالد وهذا سؤال ورد من فرنسا يقول نعلم أن أبا البشر هو آدم فمن هو أبو الملائكة وأبو الجن وأي المؤمنين أفضل مؤمن الإنس أم مؤمن الجن أبو الملائكة ما أدري عنه من قال كن الملائكة لهم أب ما هذا الشيء ما, ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا ولا تسأل عن هذا هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان أما أبو الجن فهو إبليس وأبو الإنس فهو آدم عليه السلام مش بقيت السؤال يقول أحصل لكم وأي المؤمنين أفضل مؤمن الإنس أم مؤمن الجن الله أعلم الله أعلم نعم الصلاة عليكم سماحت الوالد تقول السائلة إنما الخلاف في, في مؤمن في المؤمن من من الإنس أي أفضل هو الملائكة هذا اللي فيه الخلاف أما المفاوضة بين مؤمن الجن ومؤمن الإنس فلا أدب نعم الله عليكم سماحت الوالد تقول السائلة زوجي لديه ثلاث زوجات ولكنه لا تقول أصل الله عليكم زوجي لديه ثلاث زوجات ولكنه لا يعدل فماذا أفعل إذا كان ما ندري إيش بالعدل هو قصتها أنه قصر في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت الطالب بحقها الطالب بحقها إذا كان قصر في أحد هذه الأربعة أتطالب في حقها نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في مدرستنا زميل لنا رافضي ومن غلاة الرافضة ماتت أمه وطلب منا مدير المدرسة تعزيته فهل يجوز لنا ذلك لا لا تعزوه في امه ما دام انه رافضيه وهو رافضي لا تعزوه في ذلك نعم احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يكفي المسح على الجبيره عند الوضوء ام لا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم يكفي المسح وروايه انه يمسح ويتيمم هذه الروايه لم تثبت وانما يكفي المسح السلام عليكم الوالد يقول السائل ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالآلات الحديثة وهل يدخل من صور في اللعن ما في شك تصوير عام في أي, في أي طريقة وفي أي آلة على حديث عام لم تستثني فالتصوير حرام كبيرا من كبائر الذنوب وإنما يباح عند الضرورة تصوير لقدر الضرورة فقط ك البطاقة وجواز السفر الأمور التي لا يقضى أو لا يحصل على <تصفيق> لا على مصالحه لا يحصل على مصالحه إلا بها هذه ضرورة أما التصوير للفن أو ل أو للذكريات هذا أمر لا يجوز وملعون من فعله لا لأي آلة سواء بالآلة الفوتوغرافية أو بال أو بالانترنت أو بالجوال أو نعم أحسن أو الرسم باليد كلهم أو بالنحت كله حرام من الذي من يستثني من عموم الأحاديث إلا بدليل لابد من دليل على الاستثناء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل انتشر في الآونة الأخيرة الرقاة يقول حس الله ليكم انتشر في الآونة الأخيرة الرقاه، فهل للراقي صفات معينة حتى ينتصب للرقية؟ الراقي يشترط فيه أن يكون سليم العقيدة من أهل التوحيد، ويشترط فيه العلم أن يعلم آداب الرقية وكيفية الرقية. وأن يعتبر أن الرقية سبب من الأسباب وليست هي الشابية ولا وإنما هي سبب إن شاء الله جعل فيها شفاء وإن شاء لم يكن فيها شفاء يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لكن في مقدمة الشروط أن يكون سليم العقيدة لا يكون دجالا أو كاهنا أو مشركا يريد أخذ المال فقط ويعمل الطلاسم ويعمل الشعوذات يحذر من هذا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث أثناء الخطبة نعم يصلي عليه لكن سرية ما يرفع صوته يصلي عليه للعموم لكن ما يرفع صوته بذلك نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل الذي يقول ان الشيطان لم يكفر ويستدل ان الشيطان ب... لم يكفر لم يكفر نعم يقول ويستدل بقوله تعالى ربي بما اغويتني يقول فهو يؤمن بالله فما الحكم على هذا الرجل يؤمن بتوحيد الربوبيه ما حد يختلف التوحيد الربوبيه لا بيس ولا غير لكنه كافر بتوحيد الاولويه كافر بتوحيد الاولويه وقالوا بما ويتني هذا ما هو صحيح احتج بالقدر ونسب هذا إلى الله ولم ينسبه لنفسه هو الذي ترك السجود هو الذي ترك السجود مختارا فكان الواجب ينسب هذا إلى نفسه مثل آدم لما وقع في الذنب اعترف الربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فالواجب أنه اعترف بذنبه تاب الله عز وجل أما أنه يقول بما ويتني ويحتج بالقدر هذا حجة باطلة نعم الله عليكم سماحه الوالد تقول السائلة هل علي عدة أم لا حيث إن زوجي ما قال بما غويت ما قال بما غويت قال بما هذا هذا جبري والعياذ بالله هذا مذهب الجبريه الجبري نعم أصلي عليكم سماحه الوالد تقول السائلة هل علي عدة أم لا حيث إن زوجي طلقني طلقة واحدة وراجعني بالكلام قبل انقضاء العدة وأنا عند أهلي وأكملت ثلاث حيض ثم حصل خلع عند القاضي فهل علي بعد الخلع عدة أخرى؟ نعم, أي نعم. عليك استيناه العدة نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما موقفنا من الاختلاف الحاصل بين أهل العلم؟ وكيف يوجه العامة عند سؤالهم عن أسباب الاختلاف خاصة مع تضخيم الاعلام لهذه الاختلافات عليكم أن تتعلموا فإذا تعلمتم عرفتم كيف تتعاملون مع الخلاف أما أنكم تدخلون في الخلاف وأنتم ما تعلمتم فهذا لا يجوز هذا من الجهل نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين